صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضال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 إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ يَقَارُوا الصَّلَاةَ وَآتَهُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَارُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمُ الْقَوْمُ نُوحٌ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ اخذتهم فكيف كان كثير فكاين من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها فهي خاويه على وبئر وعطله وقصر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 وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهِ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ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 الذين نسوا في اياتنا معاجزين اولادك اصحاب الجحيم الله <الضح>